لأ لئل القرآن. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. أرحم الراحمين مالك يوم الدين. إياك أن att mm -hmm. We